تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها, سألهم خزنتها ألم يعتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا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 فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأثروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير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 أَمَنَ هذا الذي يَرزُقُكُمْ إن أَمسَكَ رِزْقهُ بَلْلَجَوْفِ عَتُوِّ وَنُفُورٌ أَفَمَن يَمشي مُكِبًّا عَلَى وَجِهِهِ أَهْدَأ أَمَن أم يَمشي سَوِيًّ عَلَى صِرَاطٍ مستقيم